الجدار اه هو ده فطبعا هدد الجدار طبعا لما مشيت بقول له ههدد الجدار الايه فطبعا قال لي ده في سد بيستعمله بتاعه طب ده حد ولا اللاذن اللي أزين له إيه؟ هو قال بيستعمله فطبعا عاتبته وروحت وبعد لقيت لقيته بيعرض علي شراء هذا الايه المكان ده دي حاجة ترجع لحضرتك ودي لها علاقة لها بالكفرة الاخرى ها. واحنا بنقول البيع هذا تطريق شخصية اذا استرحت للمبيع يا بقى بزاعة. هو عرض عليه بيتاميره طيب هلو اطعمه بسي ربنا نحن علق في ذلك لا, لا انا ان شاء الله ما شاء الله سلام عليكم ما فيش اسمه على حاجة ان شاء الله والله هو اعلم الله هو اعلم رحبك يا جوزي المسلم يا جانب يعني. على اعتبار على اعتبار انه في النهاية ابن ادم فهو أخوك في الإنسانية مش أخوك في الدين الأخوة في الدين لا تكون إلا للمؤمنين أما أخ في الإنسانية أخ في الوطن زي ما ربنا قال كده وإلى عاد أخهم هودة مش كده وإلى ثمودة أخهم صالحة معنهم كانوا كفر كلهم بس أخوهم أخوهم إزاي ده كانوا كفروا هو مؤمن يقول لك أخوهم في, في, في, في البلد في القومي يرتعيدهم أو حاجة زي كده إنما إخوان في الدين لا قرر دين هناك غير الدينكم طب حدك برضو عليش حدك ذاكرة متأسف لا في ناس بتحضر قدسات النصارى يعني جائز اصلا حضور القدسات لا بص الحاجات العبادات بتاعتهم لا يجوز حضورها لكم دينكم ولدين هو بيعبد ربنا في كنيسته او ربه في كنيسته الطريقة التي يرضاها اللي انا ارسلت ليك انه اذهب لله بال... لا أنا يعني بص الحضور العبادات والمشاركة في هذه العبادات شيء لا العقيدة شيء قد بالك ما عشان ما نخلطش الأمور ده دي ما فنلهاش أي دعوة بالعقيدة العقيدة دي بقى إيمان وكفر وشك وظن وحاجات زي كده إنما واحد فعل مع, مع واحد مسيحي مش عارف حاجة وخبال حضرتك حاضر القدس هل معناه أنه معترف بهذا ومؤمن بالإله بتاعهم والكلام ده ما تدخنهاش في اطار العقيده بميك. لان لو دخلناها في اطار, إطار العقاش اقرار يا شيخ لا طبعا ما فيهاش اقرار اقرار فيه يعني واخلي مشيت مسره هو خلي واحد اخلي واحد, واحد لا لا لا بص مسألة ان انا ما دام حضرت كذا يبقى اقر الشيء ده طبعا كلام ما, ما ينفعش كلام ما لا يليق يعني واخد بالك ان انا اه ما دمت حضرت معاه مش عارف ايه يبقى انا مقر باللي هو بيعمله يبقى كفرت الكلام ما ينفعش ما نديهمش بالكفر لا، ده أنت لو أقريت كافر لا على كفرك وبأكفرت لا، لا، لا، لا، لا، خد بالك من حالي، خد موش بالك موش من حالي، خد بالك من حالي، أصل ما هي كونك تقر كافرا على كفره، هذا كفر، خلاص؟ خلاص، يبقى إذن الإقرار دي حاجة كبيرة أوه، إحنا بنتكلم، هل يجوز إن الإنسان يفعل هذا الشيء؟ بنقول لا، الحاجات اللي هي التهنئة أجزها بعض أهل العلم التعزية كذلك، زيارة المريض كذلك، قبول الهدية كذلك، إنه نحن نديهم هدية برضو كل ده فعله ونبقى عليه صد سلام تبيع ليه، تشتري منه، الكلام ده كله خد بالك، أما مسألة بقى المشاركة في العبادات والكلام ده كله، طبعاً نبعد عنه على قدر المستطاع طب يعني وربنا وإيدينا وإيدينا. يعني طبعاً، ربنا يا تولينا وإيدنا وإيدنا طبعاً، حضرتك، التعزية وحضور الأفراحين فأحضرها في مكان العبادة الكبينيسة مثلاً؟ البرضو دخول الكنيسة في حد ذاته مفهش مشكلة. بس إن عمر دخل الكنيسة. كنيسة اللي هي ال. لا الكنيسة اللي هي في القدس. المهم في النهاية سيدنا عمر حضرها. فمجرد دخول الكنيسة ليس فيه يعني ليس جريمة. خد بس انا داخل عشان إباء. داخل. وهني ولا أعزي ولا اشارك في عبادة. اشارك مشارك في عبادة لا طبعا. أتبلك وهني وعزي كلام من ده بعض هذا الكلام أجازوا أهل العين خد بالك ولا لا وهو وكل في النهاية أنت في النهاية مطالب بحسن المعاملة وبال بحسن الخلق مع الناس يعني بس هذا لا يتأتى أجدارك منه أجدارك إن أنت مقرب اللي هو عليه أنا أضر أهلك تابع الفضل معاملة بس لا. أنا دل بس إحنا مطالبين بيه طب كلام سواء يعني كلام سواء يعني حول كلام سواء اللي هي أطلق عليها ما انا مش فاهم يعني افتك وكلمه سواء من ايه ايه يا اهل الكتاب تعالوا انك كلمة لسواء تمام فطبعا كده يعني بعض العلماء قالوا يعني ومن أي. ايه ومنهم مفتي الديار اي حاجه كده سواء طيب كلمة سواء دي بناء على ايه هو فسرها بايه والمفتي الديار فسر كلمة سواء بايه ده ما كانش به تفسير من حال المفتي الآية هو ايه يعني يعني المفتي قال لهم ندعوكم الى كلمه سواء اه ما يبقى كده آه. ف... سوكل... الايه وخلاص قول اهل الكتاب تعالوا إلى, آه. الى كلمه سواء اشتقت اشتقت من الايه ولم من ايه يا شيخ تعالوا الى ايه الى كلمه ندعو ندعو الكتاب تعالوا الى كلمه سواء الكلمه, الكلمة, الكلمة قد م... يطلق بها قد يقصد بها ما في الايه اه والكلمه ممكن ت... ان احنا تقول لك نتعايش في وطننا ونعمل بعض كويس ونبقى يد واحدة على أعداءنا والكلام ده ف يعني بص لا مشحة في الاصطلاح زي ما هو قول زي ما انت عايز بس المهم يقول لي انت تقصد ايه من هذا الكلام نمشي فيه التفسير حوالين هذا اللي هي كلمه مشتقه خلاص يبقى لا يحكم على هذا الكلام الا إذا هو قدم له تفسيرا <تصفيق> فال فالكلمه سواء يعني يعني نعبد الله وحده خير وبركه هو ده المقصود ماشي <تصفيق> لو قال كلمه سواء يعني نحب هذا البلد ونحافظ على امنه والكلام ما هي دي كلمه سواء <تصفيق> برضه صحيح خدتي حضرتك لو قال بقى كلمه سواء ان احنا نعبد اله نشوف والله الاله ده ايه <تصفيق> اذا كان الهنا ولا الاله فهمني <تصفيق> <تصفيق> فتفسير الكلمه سواء هو الذي يرد عليه أوه. إنما قلت قال لهم يا أهل الكتاب لا لا. تعالوا إلى كلمة سواء هو... خلت غرص لا يحكم على هذا بأنه صح هو الله غرص ما مفهمناش يعني إيه كلمة سواء وبعدين برضو لعلها فيها زكاء من المفتي قال لهم فيها تعالوا إلى كلمة سواء أوه. وكله عارف الكلمة سواء التي يدعو إليها مشكلة في, في العمين الشيخ المشكلة في العمي والله ما فيه مشكلة آه. ايه المشكلة اللي عند العمي مشكل العمي بيشهد الله لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله وبيعلم منها شيء. يعني ايه يعني بفهمش المقصود من كلمة سوادي سوء الظن هو الذي يخلق المشكلة لو أحسننا الظن بمشيخنا وعلمائنا وقدرناهم حق تقديرهم اللهم استعان مفيش مشكله أما موقفك اه سوء الظن فقل معه مشيئته ولا حره لا ولا كده ما اقدرش بقول لحضرتك <تصفيق> احنا نعلم نعلم نعلم العامه ونعلم الناس جميعا حسن الظن مع العلماء حسن الظن في العلماء وبالهذا يستريح الكل ان شاء الله سلام عليكم <تصفيق>